بَلْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُنْذِرُوا تولوا فاخذوهم واقتنوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا